الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 م دَم الصُمول اللهَّ أَشحَج أنَّ محَم م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 حي على الفلاح على الفلاح الصلاة تغير من النوم الصلاة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 a um.